ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهابا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَابًا وَجَعَلْنَا فِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُؤْفِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا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 وَسِيرَةُ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنْ نَجَهْنَا مَا كَانَتْ مِرْصَادَا لِالطَّاغِينَ مَآبَا لَا بَثِيلَ فِيهَا أَحْقَابَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وَفِيقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا 119. جزاء من ربك عطاء حسابا 110. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 112. يوم يقوم الروح والملائكة صفا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 119. وما أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا